الله اكبر اسمعوا تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وان اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليهم حقا Уадана дай його гаркон, фіт то роті вал і вжини вал ура. Уамен, ауфе б'ягді, إِبْنُ نَعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا وَلَوْ كَانُوا أُنِقِرَبًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ عُسْرَةٍ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ مِن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثه الذين كلفوا حتى حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَلَمْ الْجَأْ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ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 مَا كَانَ أَنِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا أَن يَتَخَلَّفُوا عَنِ الرَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذانك بانهم لا يصيبهم طأئ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا ولا يطؤون موطئ ان يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلًا الا الا كتب لهم به عمل صالح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 الله لمن اللهم يا حليم اللهم يا لطيف اللهم يا ودود اللهم يا سميع اللهم يا عليم اللهم اننا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تنطف باخواننا في سوريا اللهم ارحمهم اللهم كن معهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم أيدهم بروح من عندك اللهم تقبل شهداءهم وداوي مرضاههم اللهم انصرهم انك انت القوي العزيز اللهم انزل السكينه عليهم اللهم لم شتاتهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم يا غفور يا ودود يا رحيم اللهم عليك بطاغية الشام اللهم عليك بطاغية الشام اللهم عليك بطاغية الشام اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر هو واعوانه انك انت القوي العزيز اللهم الق الرعب في قلبه وفي قلوب اعوانه اللهم الق الرعب في قلوبهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم اللهم مزلزل الارض من تحت اقدامهم اللهم مزقهم شر مزق اللهم مزقهم شر مزق اللهم اجعلهم عبره للمعتبرين وعظه للمتعظين اللهم ابطن قوتهم واسلحتهم اللهم ابطئ قوتهم وأسلحتهم اللهم لا تدع لهم دبابه تمشي على الارض الا فجرتها ولا طائره في السماء الا اسقطتها ولا سفينه تنتجري في البحر لاعانتهم الا اغرقتها يا قوي يا جبار